وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أ و أ د ن ا ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما مارئ أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى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 افرايتم ََُُْ اللات َ والعزى ََُّْ و َ م َ ن َ ا ت َ ا ل ث َّ ا ل ِ ث َ ة َ ا ل ْ أ ُ خ ْ ر َ ى الكم َُُ الذكر ََُ وله ََُ ا ل ْ أ ُ ن ث َ ى تلك َ إ ِ ذ َ ا ق ِ س ْ م َ ة ٌ ضيزى َِِ ن ْ هي َِ الا َّ أ َ س ْ م َ ا ء سميتم َُُْ لالله ل بها من س ط وما ن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد ج ئ ه م من ربهم الهدى أ م ل ل إ ن س ا ن ما ت م ن ى فللا هل اهل ا و ل ى وكم ملاك ن م فسما ي ا ل واتلاتوني شفاعه هم شاي ان يلا مم ب ع ر د أ ا ي أ ك ذن الله يلا مم باردى اياك ذن الله هو يرون ا ن ل ه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 ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمم إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة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 ا ف ر أ ي ت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى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 و أ ن ه خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى من ن ط ف ة إ ذ ا ت م ن ا و أ ن عليه ا ل ن ش أ ه ا ل أ خ ر ى و أ ن ه هو أ غ ن ى و أ ق ن ى و أ ن ه هو رب الشعرى و أ ن ه أ ه ل ك عادا ا ل أ و ل ى وثمودا ف م ا أ ب ق وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفكه أ ه و ى فغشاها ما غشا ف ب أ ي آ ل ا م ربك ت ت م ا ر ا ه ذ ا نذير ل ن ذ ر ا ل أ و ل ى أ ز ف م ا ل ز ف ة ل ي س ل ه ا من دون الله ك ا ف أفمن هذا ا ل ح د ي ث ت ع ج ب و ن وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا